وأما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مكة يبع الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة وبقى على هذا ثلاث عشر سنة لم يؤمر بالجهاد مع سدة الإيذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام وقلة الأوامن أو قلة التكاليف أكثر أركان الإسلام ما وجبك اللتي في المدينة ولكن هل هم لا لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون هم خائفون على أنفسهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مبكة خائفاً عزيزاً. وهو وهذا معروف ولذلك لم يوجد الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية جولة وقوة أمي وضرب الذين أذن يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسهم لقدير وعلى هذا فإذا قال إن أنا قائلا الآن لماذا لنحارف أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا جمال لعدم القدر ما يعني الأسرع اللي قد ذهب أثرها عندهم هي التي يجب أن وهي عند أسرعهم في منزلة سكان الموجد عند ثو الثواريخ ما هي تريد شيء فكيف يمكن ان أن نقاتل هؤلاء ولهذا أقول إنه ملحوظ أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا ومدلترا ومدلترا كيف نقاتل هذا سأباه شكرة الله عز وجل ويأباه شرع لكن واجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعت من قوة هل الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة وأهم قوة نعدها هو الإيمان والثقوة الإيمان والثقوة هو لأننا بالإيمان والثقوة سوف نقضي على أهوائنا ونقضي أيضا على تباطئنا وتتاقلنا ونقضي على محبتنا للدنيا لأننا الآن نحب الدنيا ونكرر الموت الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون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 ما نستطيع، ما نستطيع، ولا حاجة إلى إلى أن أعين لكم أنهم إذا رأوا إنسان إذا رأوا جولة يمكن أن تنتعش في الأصلحه فعل ما فعل، مما هم علوا منكم. أقول إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوا، وأن نبذل الجهد. والشيء الذي نف... لا نقفر عليه غير مكل... نحن غير مكلد نبيه ونستئل الله عز وجل على هؤلاء العلاق ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لن فتر منهم كما قال تعالى ولي الله لن فتر منهم ولكن ليبوا بعضكم بعض ثم والذين قتلوا في سبيل الله فليوا بالأعمالهم حتى لو اتتل بعض الأخبار وقتل من قتل منا فإن الله لن يضل أمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله فيديهم ويطبخوا بالهم ويدخلوا الجنة عرفها لهم فالحاصل الذي أصبنا هو وغكر أنه لا بد من القترة لا بد من القترة أما ما من القترة فإن الشرع والقدر يتفقان لأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دلنا لا نستطيع الواقع والشرق كله يدل على هذا من المهم فيما نعده لأعدائنا أن لا نتفرق أن لا نتفرق ونحن تحت رايات واحدة وأن لا نتفرق ونحن تحت رايات يعني مثل العمى الإسلامية الآن كم لها من دولة ها؟ دولة كثيرة بينما يأتي أصدر الإسلام كم دولة واحدة لكن تعجل دول. هذه الدول هل هي مستطقة أو مختلفة مختلفة غاية الإخلاق متباين غاية إذا كيف ننفطع على أعدائك ثم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها نعم الغالب لا الغالب لا أحزاب أحزاب خوائق طوائف من الناحة السياسية وطوائف من الناحة الدينية والأخلاقية والمنهجية واخرج ترى واخرج من بلاد الثالث ترى العجب العشاء يمكن أن يكون كل قرية ترى نفسها دولة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها وأحسانها فكيف مع هذا التفرق مليد أن نمتصر على أعجاب ولهذا يؤمن لنا أن هناك كلمة كلمة حكيمة يطلقها الإنجليز وهم الأسياد يقول فرق إيش كذب فرق كذب تقول أنت السليح يعني كذا فرق الناس صار الناس يضرب بعض ببعض وأنت مستمر تضرب وهذا هو الواقع الآن في الإسلام. الواقع بالنسبة لنا مع الرأس الشديد على كفة المصرمين وما عندهم الأقوة وإن كان لا تضاهل ولا تقالب قوة الأقوة لكننا متفرقون وليس هذا من أعداد القوة لأعداد بل هذا أسباب التشر كما قال تعالى ولا تنازعون فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله ما أصابه ولها لا نحنون نحرص دائما على تأليف قلوب وعدم الاختلاف وعدم فوضى الكلامية والقلبية ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يسونها يرجين بذلك جمع السلم لأن جمع السلم مهمة جدا جدا ودابقا مر على بعضكم من النفور ما يدل على ان السماء من اهم ما يقول للشرق حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يبع بعضكم لا يبع بعض. بعضكم لا يبع بعضكم لماذا لانه يأتي الى التباغ والتنافر فتجدون ان الشرق فد كل طريق يكون فيه اختلاف نساء الله عليه الصلاة والاجتماع قلوب على